وعلى القرآن أَلَمْ تعو كيف خلق الله كن من الأرض الناس، ثم يعيدكم فيها، ويخرجكم إضحايا. والله جعل لكم التوب بساقه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What the value that Themas, the three What's up? What's up? Gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos para salir. ¿eh? كبار ديوسترلي والي والي ديا لمن بيتي يا mm <laughs> الشمس كورت. واذا النجوم انكذرت. الجبال وإذا العجار عطلت وإذا اللقو تترت وَإِذَا الْمَوْضُودُ سُئِلٌ <تصفيق>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 Oh dear. oh, dear. Oh, dear. What is Even... I'm One I وإذا القبور باقطين قال الناس من Thank <laughs> you. I saw وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَمُتَّقٌّ Let's go! One more Tell لا أقصم بهذا البلد لا أقصم And وهلكت ما لَمْ ولسانا وكفتين. تفتيح النجدين فلا فوتها الله سكرت به أيحسب أن لم يره أحد فلم